في مجالس متعددة وعرفنا ان فيه من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بين فيه امرا من أمور الإيمان ذلك هو الإيمان بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الإنسان أن يكتب له أعماله وقدره في ثلاث صحائف الصحيفة الأولى كانت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما اكتب قال اجري بكل ما هو كائن الى يوم القيامة ومن هذه الاشياء المقدرة خلق الانسان والقدر الثاني عند خلقه يوم ان يجمع خلقه في بطن امه يوم ان يجمع خلقه في بطن امه فمما يقدره الله تعالى أن يكتب عمل الإنسان وأن يكتب رزق الإنسان وأن يكتب أجل الإنسان وأن يكتب هل هو شقي أو سعيد يعني بما يختم له في هذه الدنيا وقد تناولت مؤلف رحمه الله شرح كل هذه المسائل وانتهينا في الدرس الماضي الى ان هذا التفصيل في قوله والله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ان هذا هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ولذلك حكم على أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث لأنها بمثابة التفسير والبيان لمعنى قوله رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد ومن هنا ينبه علماء الشريعة الإسلامية إلى أن الإنسان حري بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن له الخاتمة لأن العبرة بالخواتيم وعلى الإنسان أن يحرص على أن يجعل آخر أيامه عملا حسنا وذلك بتوقي وتجنب المعاصي وعدم أدائها أو فعلها والحرص على فعل الطاعات لأن فعل الطاعة يولد طاعة وينتج طاعة وهكذا إذا استمر الإنسان وأخذ بالأسباب فإن فعل الطاعات يسبب الطاعة وينتج الطاعة ولهذا يرجى أن يكون خاتمته حسنة أما إذا كان ممن يتعاطى المعاصي فإن المعصية تولد معصية وتنتج معصية ولهذا يتوقع أن يكون صاحب هذه المعاصي المتراكمة مختوما له بسوء الخاتمة ولذلك الإنسان يأخذ بالأسباب وهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الناس أن يأخذوا بالأسباب وأما حقيقة الأمر فهي موكوله إلى الله جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى لما قدر عزلا حيث قبض القبضتين خلق آدم وأخرج من ذريته قبضتين هذه يعني القبضة الاولى الى الجنة وبعمل اهل الجنة يعملون والقبضة الثانية الى النار وبعمل اهل النار يعملون ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا ان الاقدار قد فرغ منها قالوا اذا يا رسول الله لما العمل ما دام فرغ من الاقدار ليش نعمل فقال اعملوا فكل ميسر لما, إيه؟ لما خلق له اذا توفيق الله تعالى للانسان واداء الانسان اعمال الطاعه هذا مما ييسره الله تعالى للعبد وكذلك العكس فكل ميسر لما خلق له ومن هنا يشير اهل العلم الى ان عمل الطاعات والتزام العبد بها والحرص على ادائها والاستمرار فيها مبشر من المبشرات وسبب من الاسباب التي ينتهي بها الإنسان إلى حسن الخاتمة إن شاء الله وأما ما جاء في هذا الحديث من أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يفسرون هذا بأن هذا الإنسان وإن بدا في ظاهره أنه يعمل عمل أهل الجنة، إلا أن في قرارة نفسه وفي داخلة نفسه شيء مما يغاير ذلك ويخالفه، ولهذا قد يكون هذا الشيء يعني موجودا في النفس، لكنه مكبوت، ثم يظهر فجأة. ويغلب على عمل الخير وينهي حالة الشخص بسوء الخاتمة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا ذلك وقد يكون العكس بان الانسان يعيش في بيئة فيها شيء من الفساد وفيها شيء من المعاصي فيرتكبها من خلال قرناء السوء أو من خلال يعني البيئة التي يعيش فيها لكن الله تعالى قدر في نفسه الخير وقد يكون هذا الخير موجود لكنه مضمور أو لكنه مكبوت فتتهيأ الأسباب فيغلب ويظهر وياخذ بيد صاحبه حتى يكون في نهاية أمره حسن الخاتمة ان شاء الله فالعبد يأخذ بالاسباب أسباب ومن هذه الاسباب فعل الطاعات ومن هذه الاسباب سؤال الله تعالى ان يختم له بحسن الخاتمة وان يثبت قلبه على الايمان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على طاعته فاذا سأل الله تعالى ذلك اجاب الله دعاءه وثبته على الايمان وختم له بالايمان وحقق له مصيره الى الجنة ان شاء الله ولهذا كان السلف رحمه الله كثيرا ما يوصي بعضهم بعضا بان يهتموا بالطاعات ويحرصوا على أدائها، فإن العبرة بخواتم الأعمال والإنسان لا يدري متى يختم له ولا يدري متى ينتهي أجله. كنا وقفنا عند كلامي. عند كلام يدور في هذا المعنى حيث يقول الشارح رحمه الله وقوله يعني ان الانسان يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسرق عليه الكتاب يعني يعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر لكن في قرارات نفسه قد لا يكون مؤمنا بذلك قد يكون في قلبه شك وحيرا قد يكون في نفسه ما يحيك في نفسه مما يناقض هذا الذي يفعله في الظاهر ولذلك يطغى هذا الشك وتلك الحيرة وينتهي به الامر الى سوء الخاتمة وقد يكون خلاف ذلك الانسان يستمر في المعاصي ويقصر في اداء الواجب لكن كما يقولوا الناس أو العامة في نفسه ضمير حي كثيرا ما ينبهه وكثيرا ما يذكره وإن كان هذا الضمير مكبوتا إلا أنه في نهاية أمره قد يغلب عليه ويوجهه إلى الخير وينتهي به الأمر إلى الخير ولهذا قال وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء أو خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة تسأل الله العافية توجب سوء الخاتمة عند الموت وكذلك قد يعمل الرجل عمل اهل النار وفي باطنه خصلة خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في اخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة نسأل الله تعالى ان يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة قال عبد العزيز بن ابي رواد يعني احد علماء السلف رحمهم الله وممن اوتي الحكمه وممن يعني عرف كثير من حقائق الامور يقول حضرت رجلا عند الموت يلقن لا اله الا الله وكانه ضجر من هذا التلقين ولذلك قال في اخر ما قال هو كافر بما يقوله من يلقنه لا إله إلا الله ومات على ذلك يعني فأسأل الله العافية ختم له بسوء الخاتمة يقول فسألت عنه يعني أمر غريب كون الإنسان يهيئ له ويوفق الله له من يجلس بين يديه وهو ينازع ويصارع الموت ويلقنه بلا إله إلا الله ولا يقبل يقول فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر يعني في حياته ومعنى مدمن خمر يعني يشربها ويداوم عليها ولذلك هذه المعاصي ينتج عنها معاصي وعندما لقنا ربما كان ثملا وربما كان مخمورا ومن عادتي من كان هذا حاله ان يدب اليه اليأس وان يدب اليه القنوط وربما قال ما قال وهو مستشعر ذلك القنوط وذلك اليأس اذ كيف يقول لا اله الا الله وقد قضى حياته كلها وهو في معصيه وفي محاربه لله جل وعلا ومن هنا لم يرزق التوفيق فقال تلك الكلمه التي نبت واظهرت وكشفت سوء الخاتمه اجارنا الله واياكم قال فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته يعني في سوء الخاتمه ولهذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا التوبة وبينا أن التوبة النصوح هي التي يقبلها وبينا أن التوبة التي يقبلها ليست التوبة التي تكون عند الغرغرة وخروج الروح وإنما التوبة تكون بمجرد ما يقع الإنسان في المعصية أول ما يقع في المعصية ويتنبه يبادر إلى التوبة هذه هي التوبة التي يقبلها الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا لا تنفعه التوبة ولهذا يختم له أجارنا الله وإياكم بسوء الخاتف نعم هو لا يقطع لأحد ب... باسلام أو بكفر أو بجنة أو بنار بعد موته وإنما نرجو لأن من مات وهو يظهر التوبة وكان آخر كلامه لا إله إلا الله نرجو من الله تعالى ونفرح لأن الله ترك له مبشرةً من مبشرات الدنيا تغلب جانب الرجاء ولهذا ندعو له بان يعلي الله درجته وان يرفعها وان يرزقه الجنة لانه وعد بها وقد استوفى هذا الشخص فيما نحسب الأسباب التي تدخله الجنة وأما من مات وقد ظهر عليه سوء الخاتمة أجارنا الله وإياكم فإننا نخاف عليه فإن لم يظهر في موته مما يقطع بخروجه من الإسلام وبالكفر فمثل هذا يكسر له من الدعاء لأننا نخاف عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه لكن من مات كافرا مقطوع بكفره فهذا لا يستغفر له لأن الله تعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ومعنى تبين يعني قطع، لكن ما دامت المسألة ليست في دائرة القطع وانما فعل الانسان من المعاصي والمعاصي التي يقطع بكفرها هي الشرك كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم من يسال ي... يموت مرض الموت ايه؟ مرض الموت اي هو هو هو هو هو هو هو هو استغفر الله اذناء المرض لان هذا ما هو المرض ليس هو النزع النزع مرحلة بعد المرض لكن ايوب عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم كان مريضا ومرضه كما هو معروف كان صعبا ايش كان يقول ها كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله ودعاه يوم معروف فاستجاب الله له وشفاه بل بالأعكس إن المرض يعني هو لحظة من اللحظات وحالة من الحالات التي تذكر الإنسان بفضل الله عليه وتذكر الإنسان بأن عليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة قال وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق وكل ذلك سبق في الكتاب السابق يعني في اللوحة المحفوظ ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم ومنهم من كان يقلق من ذكر السواب يعني اذا ذكر بالمعاصي التي ارتكبها مع انه تاب منها وتخلص منها لكنه لا يخشى يعني لا يطمئن ويخشى اثرها وهذا الامر قد مر بنا فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اذا كان يوم القيامة وعندما يكون الناس في المحشر وعندما يلهمون ان يبحثوا عن من يشفع لهم يأتون آدم أبا البشر ويسألون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وما إلى ذلك نسأل الله أو, أو نطلب منك أن تشفى لنا عند الله ماذا يجيب يقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني نهاني عن الأكل من الشجرة ولكني عصيته وأكلت منها أنا أخشى مع أن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه أنه تابى على آدم أنه تاب على آدم ومعلوم أن من تاب من ذنب فكأنه لم يفعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن لما كان الموقف شديدا تذكر تلك السابقة فخشي من تلك السابقة أن لا يتحقق له ما يطلب. وهكذا سائر الأنبياء الذين ذكروا ما عدا, إبرا... ما عدا عيسى عليه السلام فلم يذكر خطيئة وأما من قبله نوح وإبراهيم وموسى كل يعتذر ويذكر خطيئة وقعت منه الشاهد أن أولي الألباب وؤل الابصار والسلف كانوا وان تابوا واستغفروا عما سلف وقع منهم الا انهم كانوا اذا تذكروا ذلك خافوا من سوء العاقبه وقد قيل ان قلوب الابرار معلقه بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا وقلوب المقربين معلقه بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا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 ولا أدري في أي القبتين كنت مع أنه عاش حياته وهو مؤمن ومع أنه اكتسب صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وامتثل، ومع ذلك يخشى ويخاف سوء الخاتم وقال بعض الصلف وقال بعض السلف ما ابكى العيون ما أبكاه الكتاب السابق يعني إن, إن كان هناك ما يستوجب البكاء فعلى الإنسان أن يبكي عما كتب له في اللوح المحفوظ لأنه لا يدري هل كتب شقيا أو كتب سعيدا وقال سفيان لبعض الصالحين والمرابي سفيان الثوري رحمه الله هل أبكاك قط علم الله فيك فقال له ذلك الرجل تركتني لا أفرح أبدا يعني لأني ما أدري ما هو الذي كتبه الله وعلمه الله في حاله وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت لأن قوله الإنسان لا يدري ما قدر له لكن عليه أن يأخذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى هو المطلع وهو الذي يقضي بما يشاء اه هو ما سفيانان لكن المشهور في من يعني يعنى بهذه الامور في مسائل السلوك هو الامام سفيان الثوري وهو محصوب من اهل السلوك اما الامام سفيان ابن عيين فهو مشهور في علم الحديث وفي الرجال من رغم ان سفيان الثوري له رواية بل ان من اهل العلم من يسميه امير المؤمنين في الحديث لكن هو معني بالمعاني اكثر من من عنايته بالرواة وسفيان ابن عينا عنايته بالرواة اكثر من عنايته بالمعاني قال حاتم الاصم وقال مالك بن دينار وكان مالك بن دينار وهو من علماء السلوب يقول طول الليل او طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي اي الدارين منزل مالك يسأل ربه ونتيجة هذا السؤال يطلب منه ان يجعله من سكان او الجنة ان شاء الله قال حاتم للاصم من خلى قلبه عن ذكر اربعة اخطار فهو مغتر أي فعل الإنسان أن يراعي هذه الأشياء الأربعة قال حاتم الأصم من خلى قلبه من ذكر أربعة اخطار فهو مغتر فلا يامن الشقاء الأول خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي المراد بيوم الميثاق يوم أن خلق الله آدم وأخرج ذريته من صلبه وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ومع ذلك منهم من نقض العهد وكفر بالله ولذلك يقول هذا المقام الأول يجب على كل إنسان أن يتذكره وأن يجعله نصب عينيه وأن يسأل الله تعالى أن يثبته على ما أقر به يوم أن أخذ منه الميثاق. لان الله تعالى بعد ان اخذ عليهم الميثاق قبضهم قبضتهم وقال هؤلاء الى الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون وهؤلاء الى النار وبعمل اهل النار يعملون قال خطر يو خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا يعلم في أي الفريقين كان يعني الشخص ولهذا يسأل الله تعالى أن يجعله من أهل الفريق الأول وأما الموقف الثاني الذي ينبغي للإنسان أن لا يغيب عنه ويتذكره حين خلق في ظلمات ثلاث يعني يوم أن وضع نطفة في رحم امي لأن الملكة يسأل الله تعالى يا ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فيأتي الأمر من الله تعالى بذلك قال حين خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة ولا يدري أمن الأشقياءه أم من السعداء والثالث يعني والموقف الثالث الذي لا ينبغي أن يغيب عنك أيها الإنسان أن تذكره وتسأل الله فيه التوفيق. قال هو المطل هو المطلع الثالث ذكر هول المطلع ولا يدرى ايبشر برضا الله ايبشر برضى الله أو, او بسخطه يعني هول المطلع المراد به عند خروج الانسان من الدنيا لانه جاء في الحديث أن الإنسان إذا قدر الله عليه الموت وجاء وقت النزع يرسل إليه الملائكة فإن كان مؤمنا أرسل إليه الله تعالى ملائكه الموت وفي أيديهم يعني ينزلون بالرحمة وفي أيديهم المبشرات ولهذا يسر العبد ولهذا يحس العبد فيحسن الظن بالله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاء ملائكة الرحمة تنزل وفي يدها الحنوط والأكفان وكلها من الجنة مبشرات الله. وأما إن كان من أهل السوء فإنها ملائكة العذاب تنزل وفي أيديها القطران. والاكفان من النار وتنزع روحه نزعا كما ينزع الشوك من الصوف المبتل شوك السعدان هكذا جاءت به الاثار وبين النبي صلى الله عليه وسلم الموقفين فعلى الإنسان ان يتذكر هذا الموقف ويعد له العدة ويهيي نفسه إليه قال ولا يدري ايبشر أي برضا الله أو بسخطه والموقف الرابع يوم يصطر الناس لرب العالمين وتتطاير الكتب فالسعيد من اخذ كتابه بيمينه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم والشقي من اخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره كما جاء ذلك في كتاب الله مبينا فهذه المواقف الاربعه لا ينبغي ان تغيب عن بال المؤمن حتى يعد لها العدة المناسبة يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يسلك به هذا ما قاله حاتم الأصم وقال سهل للتستري المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر ولذلك عليه أن يتجنب الكفر وما يؤدي إلى الكفر وهي المعاصي فلا يتساهل في المعاصي حتى لا يقع في الكفر قال ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من السلف رحمهم الله ومن بعدهم من السلف الصالح رحمه الله يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر نعم ما نسامه إجبار إذا كان الإنسان عند النزع بشر بأنه من أهل الخير يسهل سؤال الملائكة بالنسبة لهذه المواقف قال فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة نسأل الله العافية فيخرجه إلى النفاق الأكبر كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكشر أن يقول في دعائه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 والترمذي من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه ولهذا يسأل الله أن يسأل الإنسان ربه الثبات على الحق والثبات على الدين قال وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكشر في دعائه أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول فقلت والقائله ام سلمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ان القلوب لا تتقلب قال نعم ما من خلق ما من خلق الله تعالى من بني ادم من بشر الا ان قلبه بين اصبعين من اصابع الله سبحانه وتعالى فمن شاء الله عز وجل اقامه فمن شاء الله فان شاء الله عز وجل اقامه وان شاء ازاغه فنسال الله ربنا الا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ونساله ان يهب لنا من لدنه رحمه انه, إنه هو الوهاب قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي فقال بلى يعني نعم قولي يا اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتني وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة هكذا يقول الإمام ابن رجب قال وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من اصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء وهذا معنى قوله سبحانه سبحانه وتعالى لما قال هؤلاء الى الجنة وبعمل اهل الجنة يعملون فيصرف قلوبهم للعمل بالطاعة وهؤلاء الى النار وبعمل اهل النار يعملون حيث تصرف قلوبهم عن الايمان لكن لا ينبغي أن يقال إن في هذا جبرة لأن الإنسان يخير بين أن يعمل أو لا يعمل فيعمل بمحض اختياره وهو لا يدري ما الذي قدر له ويترك بمحض اختياره وهو لا يدري الذي قدر له وإنما يعرف الإنسان القدر بعد أن يؤدي العمل قال وان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل وهذا الحديث وغيره فيه اثبات صفات الاسم لله جل وعلا صفه يليق بها يليق وتليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل كما هو منهجه السلف في هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا هو الحديث الخامس من الخمسين حديثه التي اختارها علماء منهم ابن رجب ومنهم الامام النووي ومنهم من سبق هؤلاء لئمة في جمع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم أيوة أي ردة هذه قوله فهو رد يعني المراد به مردود عليه إن كان كفرا إن كان الفعل يؤدي إلى الكفر فهو كفر وإن كان دون الكفر فيرد عليه ولا يقبل منه فيكون دون الكفر يكون معصية قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث؟ ومعنى أحدثها يعني جاء بأمر حدث جاء بشيء لم ترد به الشريعة الإسلامية عمل عملا ليس من الأعمال التي أمر الله أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يجعلنا نحمل هذه الأخبار على العبادات أعمال العبادات لأن الأصل في العبادة أن تكون توقيفية لا نعبد الله إلا بما شرع ولا نتقرب إلى الله إلا بما أمرنا به لأن الناس في حياتهم ما يأتون من أعمال هذه الأعمال تنقسم إلى قسمين أساسيين: أفعال عبادة وطاعة وأفعال عادة وأفعال العادة قد تتحول إلى عبادة إذا كانت مشروعة ونوا بها وجه الله. تتحول إلى عبادة الإنسان يتكسب. يعمل ليكتسب المال فإن قصد به انتثال أمر الله وإن قصد به الاستعانة بها على الحياة لأداء الطاعة والعبادة يصبح هذا العمل عبادة بالنية أما العبادات فهذه لا تحتاج إلى نية تنقلها من العادة الى العبادة الانسان ملتزم او ملزم باداء الصلاة كلما قام يصلي الصلاة عبادة لا تحتاج منه الى نية زائدة على ما أمر الله تعالى وأن يقول إن هذا العمل أريد أن أجعله وسيلة لا لأن العبادات هي غايات في ذاتها وكون العبادات تحتاج الى نيه هي تحتاج إلى نية من أجل أن يكتسب الإنسان ثوابها لكن هي في حد ذاتها لا تفتقر إلى نية الإنسان عندما يصلي ينوي الصلاة يريد بها وجه الله يريد بها امتثال أمر الله لكن لا يجعلها هي وسيلة إلى إتساب طاعة زائدة بخلاف العادات، فإن الإنسان ينام والناس كلهم ينامون، لكن المؤمن يضيف إلى عمل النوم نية أن يستعين بهذا النوم على إيه؟ على العبادة والطاعة فيتحول النوم من كونه عادة إلى كونه إيه؟ عبادة إذن هذه النية الزائدة على الفعل من أجل تحويله من كونه عادة إلى كونه عبادة وهكذا ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقا لأنها وإن كانت من أعمال العادات لكن إذا نويت بها طاعة الله والتقرب إليه وما إلى ذلك تصبح عبادتها أما الصلاة والزكاة والحج وما فرضه الله تعالى من العبادات فهي عبادات وغايات لا تحتاج الى نية تحولها من كونها وسيلة الى كونها غاية اما النية المطلوبة فيها فانها من اجل يعني ان تتمحض فيها العبادة من اجل ان تتمحض فيها العبادة يقول سؤال ال. المرأة تكنى عائشة هكذا سؤال عائشة رضي الله أو لما تكنى عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله الجواب ان عائشة رضي الله تعالى عنها لم تنجب ومعروف ان العرب من عادتهم انهم يتكنون والانسان يتكن من صغره حيث كان الناس عندما يولد له ولد يسميه ويكنيه فالاسم والكنيه واللقب اوصاف يطلقونها على الشخص تزيد في معرفته ولهذا جاء في الاثار ان يبادر الانسان بالتكني قبل ان تغلب عليه الالقاب والعرب كانت من عادتها انها تكني وتلقب فقد تلقب الشخص بشيء يحبه او بشيء يكرهه لأن اللقب ما أشعر مدحا أو ذم وقد تكني الإنسان بكنية يعبها أو يسخطها ولهذا طلب من الناس أن يبادروا إلى الكنى وإلى الألقاب الحسنة حتى لا يلقبوا بما يكرهونه وبما يكون حل ذنب ومن هنا جاء الأمر من الله تعالى بأن لا ننقب الإنسان بما يكره لأن هذا يسمى من باب التنابز بالألقاء وعائشة رضي الله تعالى عنها لما تزوجت بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم تنجب أحبت أن, أن يكون لها كنيا كسائر النساء الآن مثلا برتها تكنى بأم سلمة والأخرى بأم حبيبة وهكذا فحبت أن يكون لها كنية فرأت أن تتكن بابن أختها اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنجبت ولدا أول مولود لها كان عبد الله وهو أول مولود ولد في أرض الهجرة يعني في المدينة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكنى به فأذن لها فكانت تتكنى بأم عبد الله ها الكنية عند علماء اللغة كل اسم يصدر بأدن أو ام أو ابن أو بنت أو اخ أو اخت كقولك فلان أبو عبد الله أو ابن عمر أو أم سلمة أو أبو سلمة أو اخو سعيدة او اخو سليم وهكذا والعرب كثيرا ما يعني يتكنون بالاخوات اذا كانت الاخت من النساء ذات العز وذات المكانة وذات المنزلة يتكنى بها اخوها يقول انا خفلانة وهذا امر يعني مشهور فيما بينهم وهو ايضا ملحق بالكنى وأما اللقب ما اشعر مدحا او ذمبا والله سبحانه وتعالى اعلم